تسعة استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها ثم قرأها الطائرة النحل الليمون السمك الضفدع الشمس الرمان، الظرف، الديك، الذرة، الزهرة، التفاح.